بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد كتاب مفتاح دار السعاده ومنشور ولاية العلم والإرادة للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمر البساطي المجلس الثامن والثلاثون المجلد الثالث الصفحة 1395 يقول رحمه الله فصل واما قوله إن إبراهيم صلى الله عليه وسلم كان اعتماده في إثبات الصانع على الدلائل الفلكية كما قرر فيقار من العجب ذكركم لخليل الرحمن في هذا المقام وهو أعظم عدو لعباد الكواكب والأصنام التي اتخذت على صورها وهم أعداؤه الذين ألقوه في النار حتى جعلها الله عليه بردا وسلاما ووصل الله عليه وسلم أعظم الخلق براءة منهم وما ذلك التقرير الذي قرره الرازي في المناظرة بينه وبين الملك المعطل فإما لم يخطر بقلب إبراهيم ولا بقلب المشرك ولا يدل اللفظ عليها البتة وتلك المناظرة التي ذكرها الرازي تشبه أن تكون مناظرة بين فيلسوف ومتكلم فكيف سوغ أن يقال إنما هي المرادة من كلام الله تعالى فيكذب على الله وعلى خليله وعلى المشرك المعطل وإبراهيم أعلم بالله ووحدانيته وصفاته من أن يرضى بهذه المناظرة ونحن نذكر كلام أئمة التفسير في ذلك ليفهم معنى المناظرة وما دل عليه القرآن من تقريرها قال مجرير معنى الآية ألم تر يا محمد إلى الذي حاج إبراهيم في ربه حين قال له إبراهيم ربي الذي يحي ويميت يعني بذلك ربي الذي بيده الحياة والموت يحي من يشاء ويميت من أراد بعد الإحياء قال أنا أفعل ذلك فأحي وأميت أستحي من أردت قتله فلا أقتله فيكون ذلك مني إحياء الله، وذلك عند العرب يسمى إحياء كما قال تعالى ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا وأقتل آخر فيكون ذلك مني إماتة له قال إبراهيم له فإن الله هو الذي يأتي بالشمس من مشرقها فإن كنت صادقا أنك إله فأتي بها من مغربها قال الله عز وجل فبهت الذي كفر يعني انقطع وبطلت حجته ثم ذكر من قال ذلك من السلف فروعا قتالة ذكر لنا أنه دعا برجلين فقتل أحدهما واستحي الآخر وقال أنا أحيي هذا واميت هذا قال إبراهيم عند ذلك فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب وعن مجاهد أنا أحيي واميت أقتل من شئت واستحي من شئت أدعوه حيا فلا اقتله وقال ابن وهب حدثني عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أن الجبار قال لإبراهيم أنا أحيي وأميت وإن شئت قتلتك وإن شئت فقال إبراهيم إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فأبوهت الذي كفر وقال الربيع لما قال إبراهيم ربيا الذي يحي ويميت قال هو يعني المرود فأنا أحي وأميت فدعا بالرجلين فاستحي أحدهم أحدهما وقتل الآخر وقال أنا أحي وأميت أي أستحي من شئت فقال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب وقال السدي لما خرج من النار أدخلوه على الملك ولم يكن قبل ذلك دخل عليه فكلمه وقال لهم من ربك؟ قال ربي الذي يحيي ويميت قال نمرود أنا أحيي وأميت الا اخذ أربعة نفر فأدخلهم بيتا فلا يطعمون ولا يسقون حتى إذا هلك من الجوع أطعمت اثنين وسقيتهما فعاشا وتركت الاثنين فماتا فعرف إبراهيم أن له قدرة بسلطانه وملكه على أن يفعل ذلك قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبويت الذي كفر وقال إن هذا إنسان مجنون فأخرجوه ألا ترون أنه من جنونه اجزرأ على آل فكسرها وأن النار لم تأكلها وخشى أن يفتضح في قومه وكان يزعم أنه رب فهمر بإبراهيم فأخرج وقال مجاهد أحيي فلا أقتل وأميت من قتلته وقال ابن جريج أتي بالرجلين فقتل أحدهما وترك الآخر فقال أنا أحيي وأميت أقتل فأميت من قتلت وأحي فلا أقتل وقال ابن إسحاق ذكر لنا والله عالم أن نمرود قال لإبراهيم أرأيت إلهك هذا الذي تعبد وتدعو إلى عبادته وتذكر من قدرته التي تعظمه بها على غيره ما هو قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال نمرود أنا فقال له إبراهيم كيف تحي وتميت قال أخذ الرجلين استوجب القتل في حكمي قد استوجب القتل في حكمي فأقتر أحدهما فأكون قد أمته وعفوا عن الآخر فأتركه فأكون قد احييته فقال له إبراهيم عند ذلك فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب أعرف أنه كما تقول فوجد عند ذلك نمرود ولم يرجع إليه شيئا وعرف أنه لا يطيق ذلك فهذا كلام سلف في هذه المناظرة وكذلك السائر المفسرين بعدهم لم يقل أحد منهم قط إن معنى الآية أن هذا الإحياء والإماتة حاصل مني ومن كل أحد فإن الرجل قد يكون منه الحدوث بوسطة تمزيج الطبائع وتحريك الأجرام الفلكية بل نقطع بأن هذا لم يخطر بقلب المشرك المناظر البتة ولا كان هذا مراده فلا يحل تفسير كلام الله بمثل تلك الأباطيل ونسأل الله أن يعيدنا من القول عليه ما لم نعلم فانه أعظم المحرمات على الإطلاق وأشدها إثما وقد ظن جماعة من الأصوليين وأرباب الجدل أن إبراهيم انتقل مع المشرك من حجة إلى حجة ولم يجيبه عن قوله أنا أحي وأميت قالوا وكان يمكنه أن يتمم معه الحجة الأولى بأن يقول مرادي بالإحياء إحياء الميت وإيجاد الحياة فيه لا استبقاؤه على حياته وكان يمكنه تتميمها بمعارضة في نفسها بأن يقول فأحي من أمت وقتلت إن كنت صادقا ولكن انتقل إلى حجة أوضح من الأولى فقال إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فانقطع المشرق المعطل وليس الأمر كما ذكروه ولا هذا انتقال بل هذا مطالبة له بموجب دعواه الإلهية والدعلي والدليل الذي استدل به إبراهيم قد تم وثبت موجبه فلما ادعى الكافر أنه يفعل كما يفعل الله فيكون إلها مع الله طالبه إبراهيم بموجة بدعواهم طالبة تتضمن بطلانها فقال إن كنت ربا كما تزعم فتحي وتميت كما يحي ربي ويميت فإن الله ياتي بالشمس من المشرق فتنطاع لقدرته وتسخيره ومشيئته فإن كنت أنت ربا فاتي بها من المغرب وتأمل قول الكافر أنا أحي وأميت ولم يقل انا الذي أحي وأميت يعني أنا أفعل كما يفعل الله فأكون ربا مثله فقال له إبراهيم فإن كنت صادقا فافعل مثل ما فعله في طلوع الشمس فإذا أطلعها من جهة فأطلعها أنت من جهة اخرى ثم تأمل ما في ضمن هذه المناظرة من حسن الاستدلال بأفعال الرب المشهورة المحسوسة الذي تستلزم وجوده وكمال قدرته ومشيئته وعلمه ووحدانيته من الإحياء والإماتة المشهودين اللذين لا يقدر عليهما إلا الله وحده وإتيانه تعالى بالشمس من المشرق ولا يقدر أحد سواه على ذلك وهذا برهان لا يقبل المعارضة بوجه وإنما لبس عدو الله وأوهم الحاضرين أنه قادر من الأحياء والإماتة على ما هو مماثل لمقدور رب تعالى فقال له إبراهيم فإن كان الأمر كما زعمت فأرني قدرتك على الإتيان بالشمس من المغرب لتكون مماثلة لقدرة الله على الإتيان بها من المشرق فأين الانتقال في هذا الاستدلال والمناظرة؟ بل هذا من أحسن ما يكون من المناظره والدليل الثاني مكمل لمعنى الدليل الأول ومبين له ومقدر لتضمن الدليلين أفعال الرب الدالة عليه وعلى وحدانيته وانفراده بالربوبية والإلهية لا تقدر أنت ولا غير الله على مثلها ولما علم عدو الله صحة ذلك أن من هذا شأنه على كل شيء قدير لا يعجزه شيء ولا يستصعب عليه مراد خاف ان يقول لابراهيم فسر ربك ان ياتي بها من مغربها فيفعل ذلك فيظهر لاتباعه بطلان دعواه وكذبه وانه لا يصلح للربوبيه فبهت وامسك وفي هذه المناظره نكته لطيفه جدا وهي ان شرك العالم انما هو مستند الى عباده الكواكب والقبور ثم صورت الاصنام على صورها كما تقدم فتضمن الدليلان اللذان سدل بهما إبراهيم ابطال إلهية تلك جملة بأن الله وحده هو الذي يحيي ويميت ولا يصلح الحي الذي يموت للإلهية لا في حال حياته ولا بعد موته فإن له ربا قادرا قاهرا متصرفا فيه أحياه واماته ومن كان كذلك فكيف يكون إلها حتى يتخذ الصنم على صورته ويعبد من دونه وكذلك الكواكب أظهرها وأكبرها للحس هذه الشمس وهي مربوبة مدبرة مسخرة لا تصرف لها في نفسها بوجه ما بل ربها وخالقها سبحانه يأتي بها من مشرقها فتنقاد لأمره ومشيئته فهي مربوبة مسخرة مدبرة لا إله يعبد من دون الله فصل وعما استداله بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عند قضاء الحاجه عن استقبال الشمس والقمر واستدبالهما فكأنه والله اعلم لما رأى بعض الفقهاء قد قالوا ذلك في كتبهم في أداب التخلي ولا يستقبل الشمس والقمر ظن أنهم إنما قالوا ذلك لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه فاحتج بالحديث وهذا من ابطر الباطل فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه ذلك في كلمة واحدة لا بإسناد صحيح ولا ضعيف ولا مرسل ولا متصل وليس لهذه المسألة أصل في الشرعة والذين ذكروها من الفقهاء منهم من قال العلة في ذلك أن اسم الله مكتوب عليهم ومنهم من قال لأن نورهما من نور الله ومنهم من قال إن التنكب عن استقبالهما واستدبالهما أبلغوا في التسدل وعدم ظهور الفرجين وبكل حال فما لهذا ولأحكام النجوم فإن كان هذا دالا على دعواكم فدلالة النهي عن استقبال الكعبة بذلك أقوى وأولى وأما استدلاله بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم, قال يوم موت ولده إبراهيم إن الشمس والقمر آياتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة وهذا الحديث صحيح وهو من أعظم الحجج على بطلان قولكم فإنه صلى الله عليه وسلم اخبر انهما ايتان من آيات الله وايات الله لا يحصيها الا الله فالمطر والنبات والحيوان والليل والنهار والبر والبحر والجبال والشجر وسائر المخلوقات اياته تعالى الداله عليه وهي في القران اكثر من ان نذكرها هاهنا فهما ايتان لا ربان ولا الهان ولا ينفعان ولا يضران ولا لهما تصرف في انفسهما وذواتهما البتة فضلا عن اعطائهما كل ما في العالم من خير وشر وصلاح وفساد بل كل ما فيه من ذراته وأجزائه وكلياته وجزئياته تعالى الله عن قول المفترين المشركين علوا كبيرا وفي قوله صلى الله عليه وسلم لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته قولان أحدهما أن موت الميت وحياته لا يكون سببا في انكسافهما كما كان يقوله كثير من جهال العرب وغيبهم عند الانكساف أن ذلك لموت عظيم أو ولادة عظيم فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أخبر أن موت الميت وحياته لا يؤثر في كسوفهما البتنة والثاني أنه لا يحصل عن انكسافهما موت ولا حياة فلا يكون انكسافهما سببا لموت ميت ولا لحياة حي. وإنما ذلك تخويف من الله لعباده اجرى العادة بحصوله في أوقات معلومة بالحساب كطروع الهلال وإبداله وسراله فأما سبب كسوف الشمس فهي توسط القمر بين جرم الشمس وبين أبصارنا فإن القمر عندهم جسم كثيف مظلم وفلكه دون فلك الشمس فإذا كان على مسامة إحدى نقطتي الرأس أو الذنب أو قريبا منهما حالة الاجتماع من تحت الشمس حال بيننا وبين نور الشمس كسحابة تمر تحتها إلى أن تجاوزها من الجانب الآخر فإن لم يكن للقمر عرض سترعنا نور كل الشمس وإن كان له عرض فبقدر ما يجبه عرضه وذلك أن الخطوط الشعاعية تخرج من بصر الناظر إلى المرئي على شكل مخروط رأسه عند نقطة البصر وقاعدته عند جرم المرئي فإذا وجهنا أبصارنا إلى جرم الشمس حالة كسوفها فإنه ينتهي إلى القمر اولا مخروط الشعاع فإذا توهمنا نفوذه منه إلى الشمس وقع جرم الشمس في وسط المخروط وإن لم يكن للقمر عرض انكسف كل الشمس وإن كان للقمر عرض فبقدر ما يوجبه عرضه ينحرف جرم الشمس عن مخروط الشعاع ولا يقع كله فيه فينكسف بعضه ويبقى الباقي على ضيائه وذلك إذا كان العرض المرئي أقل من نصف مجموع قدر الشمس والقمر حتى إذا ساوى العرض المرئي نصف مجموع القطرين كان صفحة القمر تماس مخروط الشعاع فلا ينكسف ولا يكون لكسوف الشمس لبث لأن قاعده المخروط المتصل بالشمس مساوي لقطريها فكلما ابتدأ القمر بالحركة بعد تمام الموازات بينه وبين الشمس تحرك المخروط وابتدا الشمس بالإسفار إلا أن كسوف الشمس يختلف باختلاف أوضاع المساكن حتى إنه يرى في بعضها ولا يرى في بعضها في بعضها أقل وفي بعضها أكثر بسبب اختلاف المنظر إذ الكاسف ليس عارضا في جرم الشمس ليستوي فيه النظار من جميع الأماكن بل الكاسف شيء متواسط بينها وبين الأبصار وهو قريب منا والمحجوب عنا بعيد فيختلف التوسط باختلاف مواضع الناظرين وكذلك يختلف كسوف الشمس في مبادئها وعند انجلائها في كمية ما ينكسف منها وفي زمان كسوفها الذي هو من أول البدو إلى وسط الكسوف ومن وسط الكسوف إلى آخر الانجلاء فإن قيل فجرم القمر أصغر من جرم الشمس بكثير فكيف يحجب عنا كل الشمس؟ قيل إنما يحجب عنا جرم الشمس لقربه منا وبعده عنا لأن الشيئين المختلفين في الصغر والكبر إذا قرب الصغير من الكبير يرى من أطراف الكبير أكثر ما يرى منها مع بعد الأصغر عنه وكلما بعد الأصغر عنه وزاد قربه من الناظر تنقص ما يرى من أطراف الأكبر إلى أن ينتهي إلى حد لا يرى من الأكبر شيء والحس شاهد بذلك وأما سعب خسوف القمر فهو توسط الأرض بينه وبين الشمس حتى يصير القمر ممنوعا من اكتساب النور من الشمس ويبقى ظلام ظل الأرض في ممره لأن القمر لا ضوء له وإنما يكتسب الضوء من الشمس وهل هذا الاكتساب خاص بالقمر أم يشاركه فيه سائر الكواكب ففيه قولان لأرباب الهيئة أحدها أن الشمس وحدها هي المضيئة بذاتها وغيرها من الكواكب مستضيئة بضيائها على سبيل العرض كما عرف ذلك في القمر والقول الثالي أن القمر مخصوص بالكمودة دون سائر الكواكب وغيره من الكواكب مضيئة بذاتها كالشمس ورد هؤلاء على أرباب القول الأول بأن الكواكب لو استفادت أضواءها من الشمس لاختلف مقادير تلك الأضواء فيما كان تحتفلك الشمس منها بسبب القرب والبعد من الشمس كما في القمر فإنه يختلف ضوءه بحسب قربه وبعده من الشمس والذي حمل أرباب القول عليه ما وجدوه من تعلق حركات الكواكب بحركات الشمس وظنوا أن أضواءها من ضيائها وليس الغرض استيفاء الحجاج من الجانبين وما لكل قبر عليه والمقصود ذكر سبب الخسوف القمري ولما كانت الأرض جسما كثيفا فإذا أشراقت الشمس على جانب منها فإنه يقع لها ظل في الجهة الأخرى لأن كل ذي ظل يقع في الجهة المقابلة للجرم المضيء فمتى أشراقت عليها من ناحية المشرق وقعت أظلالها في ناحية المغرب وإذا وقعت عليها من ناحية المغرب مالت أضلالها إلى ناحية المشرق والأرض أصغر من جرم الشمس بكثير فينبعث ظلها ويرتفع في الهواء على شكل مخروط قاعدته قريبة من تدوير الأرض ثم لا يزال ينخرط تدويرا حتى يدق ويتلاشى لأن قطر الشمس لما كان أعظم من قطر الأرض فالخطوط الشعاعية المارة من جوانب الشمس إلى جوانب الأرض تكون متلاقية لا متوازية فإذا مرت على الاستقامة إلى الأرض قذفت على جوانبها فتلتقي لها محالة إلى نقطة فينحصر ظل الأرض في سطح مخروط فيكون مخروطا لا محالة قاعدته حيث ينبعث من الأرض ورأسه عند نقطة تلاقي الخطوط ولو كان قطر الارض مساويا لقطر الشمس لكانت الخطوط الشعاعية تخرج إليها على التوازي فيكون الظل متساوي الغلو الى أن ينتهي إلى محيط العالم ولو كان قطر الشمس أصغر من قطر الأرض لكانت الخطوط تخرج على التلاقي في جهة الشمس واوسعها عند قطر الأرض ولكان الظل يزداد غلظاً كلما بعد عن الأرض إلى أن ينتهي إلى محيط العالم ويلزم من ذلك ان ينخسف القمر في كل استقبال والوجود بخلافه ولما ثبت أن ظل الأرض مخروطي الشكل وقد وقع في الجهة المقابلة لجهة الشمس فيكون نقطة رأسه في سطح فلك البروج لا محالة ويدور بدوران الشمس مسامة للنقطة المقابلة لموضع الشمس وهذا الظل الذي يكون فوق الأرض هو الليل فإن كانت الشمس فوق الأرض كان الظل تحت الأرض بالنسبة إلينا ونحن في ضياء الشمس وذلك النهار والزمان الذي يوازي دوام الظل فوق الأرض هو زمان الليل فإذا اتفق مرور القمر على محاذاه نقطتي الرأس والذنب حالة الاستقبال يقع في مخروط الظل لا محالة لأن الخط الخارج عن مركز العالم المرة بمركز الشمس ثم بمركز القمر من الجانب الآخر ينطبق على سهم مخروط الظل ينطبق على سهم مخروط الظل فيقع القمر في وسط المخروط فينخسف كله ضرورة لأن الأرض تمنعه من قبول ضياء الشمس فيبقى القمر على جوهره الأصلي فإن كان للقمر عرض ينحرف عن سهم المخروط باقي الضوء فيه بقدره وطبعه وقد يقع كله في المخروط ولكن يمر في جانب منه وقد يقع بعضه في المخروط ويبقى بعضه خارجا وربما يماس مخروط الظل ولا يقع من جرمه شيء وإنما يختلف وآثى باختلاف بعده من الخط الخارج من مركز العالم المار بمركز الشمس المطابق لسهم المخروط حتى إذا عظم عرضه بأن كان بينه وبين إحدى نقطتي الرأس والذنب أكثر من ثلاثة عشر دقيقة لا يماس المخروط أصلا وإذا وقع في جانب منه قل مكثه وربما لم يكن له مكث أصلا وإنما يعرف ذلك بتقديم معرفة قطر الظل وقطر القمر يختلف باختلاف أبعاده عن الأرض وكذلك قطر الظل أيضا يختلف باختلاف أبعاد الشمس عن الأرض فإن الشمس متى قربت من الأرض كان ظل الأرض دقيقا قصيرا وإذا بعدت عنها كان ظل الأرض طويلا غريضا لأنها متى بعدت عن الأرض يرى قطرها أصغر وأقرب تلاقيا منها وكلما كان أعظم مقدارا في رأي العين فالخطوط الشعاعية أقصر وأقرب تلاقيا فلذلك يختلف قطع القمر غلظ الظل في أوقات الكسوفات والموضع الذي يقطع القمر من الظل يسمونه فلك الجوهر وإذا عرف قطر الظل وعرف مقدار قطر نصف القمر وجمع بينهما ونصف ذلك وعرف عرض القمر ان كان له عرض فإن كان العرض مساويا لنصف مجموع القطرين فإن القمر يماس دائرة الظل ولا ينكسف وإن كان العرض أقل من نصف مجموعهما فإنه ينكسف فينظر إن كان مساويا لنصف قطر الظل إنكسف من القمر مثل نصف صفحته وإن كان العرض أقل من نصف قطر الظل فينتقص العرض من نصف قطر الظل فإن كان الباقي مثل قطر القمر إنكسف كله ولا يكون له مكث حتى إذا لم يكن له عرض إنكسف كله ويمكث زمانا أكثر وأطول ما يمتد زمان الكسوف القمري أربع ساعات وأما زمان الكسوف الشمسي فلا يزيد على ساعتين وكسوف القمر يختلف باختلاف أوضاع المساكن إذ الكسوف عارض في جهة وهو عبوره في ظلام ظل الأرض بخلاف كسوف الشمس وإنما يختلف الوقت فقط بأن يكون في بعض المساكن على مضي ساعة من الليل وفي بعضها على مضي نصف ساعة وقد يطلع منكسفا في بعض المساكن وينكسف بعد الطلوع في بعضها وقد لا يرى الكسف اصلا إذا كانت الشمس فوق الأرض حالة الاستقبال وبدء الخسوف في القمر ابدا يكون من طرفه الشرقي إذ هو الذاهب الاستقبال نحو المشرق والدخول في الظهر بحركته ثم ينحرف قليلا قليلا إلى الشمال أو الجنوب في بدء جلائه ايضا من طرفه الشرقي وأما في الشمس فبدء الكسوف من طرفها الغربي إذ الكاسف لها يأتي إليها من ناحية الغرب وكذلك الانجلاء أيضا من الطرف الغربي لكن بانحراف منه إلى الشمال والجنوب وإنما ذكرنا هذا الفصل ولم يكن من غرضنا لأن كثيرا من هؤلاء الأحكاميين يموهون على الجهال بأمر الكسوف ويوهمونهم أن قضاياهم وأحكامهم النجومية من السعد والنحس والظفر والغلبة وغيرها هي من جنس الحكم بالكسوف فيصدق بذلك الأغمار والرعاع ولا يعلمون أن الكسوف يؤلم بحساب سير النيرين في منازلهما وذلك أمر قد أجرى الله العالة المضطرد به كما أجرها في الأبدار والسرار والهلال نعم لا ننكر أن الله سبحانه يحدث عند الكسوفين من أغضيته وأغداره ما يكون بلاء لقوم ومصيبة لهم ويجعل الكسوف سابا لذلك ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم عند الكسوف بالفزع إلى ذكر الله والصلاة والعتاقة والصدقة والصيام لأن هذه الأشياء تدفع موجب الكسف الذي جعله الله سببا لما جعله فلولا يقاد سبب التخويف لما أمر بدفع موجبه بهذه العبادات ولله تعالى في أيام دهره أوقات يحدث فيها ما يشاء من البلاء والنعماء ويقضي من الأسباب ما يدفع موجب تلك الأسباب لمن قام به أو يقلله أو يخففه فمن فزع إلى تلك الأسباب أو بعضها إن دفع عنه الشر الذي جعل الله الكسوف سببا له أو بعضا ولهذا قل ما تسلم أطراف الأرض حيث يخفى الإيمان وما جاءت به الرسل فيها من شر عظيم يحصل فيها بسبب الكسوف أو يقل فيها جدا ولما كسبت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قام فزعا مسرعا يجر رداءه ونادى في الناس الصلاة جابعة وخاطبهم بتلك الخطبه البليغة فأخبر أنه لم يرك يومه ذلك في الخير والشر وأمرهم عند حصول مثل تلك الحالة بالعتاقة والصدقة والصلاة والتوبة فالصلاوات الله وسلامه على أعلم الخلق بالله وبأمره وشأنه وتصريفه أمور مخلوقاته وتدبيعه وأنصحهم للأمة ومن دعاهم إلى ما فيه سعادتهم في معاشهم ومعادهم ونهاهم عما فيه هلاكهم في معاشهم ومعادهم ولقد جنى على ما جاءت به رسل طائفتان هلك بسببهما من شاء الله ونجا من شركهما من سبقت له العناية من الله احدى طائفتين وقفت مع ما شهرته وعلمته من أمور هذه الأسباب والمسببات واحالت الأمر عليها وظنت أنه ليس بعدها شيء فكفرت بما جاءت به الرسل وجحدت المبدأ والمعاد والتوحيد والنبوات وغرها منتهى إليه علومها ووقفت عنده وأقدامها من العلم بظاهر من المخلوقات وأحوالها وجاء ناس جهال رأوهم قد أصابوا في بعضها أو كثير منها فقالوا كل ما قاله هؤلاء صواب لما ظهر لنا من صوابهم وانضاف إلى ذلك أن أولئك لما وقفوا على الصواب فيما ادتهم إليه أفكارهم من الرياضيات وبعض الطبيعيات واثقوا بعقولهم وفرحوا بما عندهم من العلم وظنوا ان سائر ما احكمته افكارهم من العلم بالله وشانه وعظمته هو كما اوقعهم عليه فكرهم وحكمه حكم ما شهد به الحس من الطبيعيات والرياضيات فتفاقم الشر وعظمت المصيبه وجحد الله وصفاته وخلقه للعالم واعادته له وجحد كلامه ورسله ودينه وراى كثير من هؤلاء انهم هم خواص النوع الانساني واهل الالباب وأن ما عداهم هم القشور وأن الرسل إنما قاموا بسياستهم لألا يكونوا كالبهائم فهم بمنزلة قيم المارستان وأما أهل العقول والرياضات والأفكار فلا يحتاجون إلى الرسل بل هم يعلمون الرسل ما يصنعونه للدعوة الإنسانية كما تجد في كتبهم وينبغي للرسول أن يفعل كذا وكذا والمقصود أن هؤلاء لما أوقعتهم أفكارهم على العلم بما خفي على كثير من الناس من اسرار المخلوقات وطبائعها وأسبابها ذهبوا بأفكارهم وعقولهم وتجاوزت ما جاءت به الرسل وظنوا أن إصابتهم في الجميع سواء وصار المقلد لهم في كفرهم إذا خطر له إشكار على مذهبهم أو دهمه ما لا حيلة له في دفعه من تناقضهم وفساد أصولهم يحسن الظن بهم ويقول لا شك أن علومه مجتملة على حله والجواب عنه وإنما يعصر علي إدراكه لأني لم أحصل الرياضيات ولم أحكم المنطقيات وعدة علوم قد سقلتها أذهان الأولين وأحكمتها أفكار المتقدمين فالفاضل كل الفاضل من يفهم كلامهم وعمل اعتراض عليهم ويبطال فاسد أصولهم فعندهم من المحال الذي لا يصدق به وهذا من خداع الشيطان وتلبيسه بغروره لهؤلاء الجهال مقلد أهل الضلال كما لبس على ائمتهم وسلفهم بأن أوهمهم أن كل ما نالوه بافكارهم فهو صواب كما ظهرت إصابتهم في الرياضيات وبعض الطبيعيات فركب من ضلال هؤلاء وجهل أتباعهم ما اشتدت به البلية وعظمت لأجله الرزية وخرب لأجله العالم وجوحد ما جاءت به الرسل وكفر بالله وصفاته وأفعاله ولم يعلم هؤلاء أن الرجل يكون اماما في الحساب وهو أجهل خلق الله بالطب والهيئة والمنطق ويكون رأسا في الطب ويكون من أجهل الخلق بالحساب والهيئة ويكون مقدما في الهندسة وليس له علم بشيء من قضايا الطب وهذه علوم متقاربة والبعد بينها وبين علوم الرسل التي جاءت به عن الله أعظم من البعد بين بعضها وبعض فإذا كان الرجل إماماً في هذه العلوم ولم يعلم بأي شيء جاءت به الرسل على تحلى بعلوم الاسلام فهو كالعامي فهو العامي بالنسبه الى علومهم بل ابعد منه وهل يلزم من معرفه الرجل هيئه الافلاك والطب والهندسه والحساب ان يكون عارفا بالالهيات واحوال النفوس البشريه وصفاتها ومعادها وسعادتها وشقاوتها وعلى هذا إلا بمنزلة من يظن أن الرجل إذا كان عالما بأحوال الأبنية وأوضاعها ووزن الأنهار والقني والقنبطه كان عالما بالله وأسمائه وصفاته وما ينبغي له وما يستحيل عليه فعلوم هؤلاء منزلة هذه العلوم التي هي نتائج الأفكار والتجارب فما لها ولعلوم الأنبياء التي يتلقونها عن الله بوسائط الملائكة هذا وأين تعلق الرياضيات التي هي النظر في نوعي الكم المتصل والمنفصل والمنطقيات التي ينظر في المعقولات الثالية ونسبة بعضها إلى بعض بالكلية والجزئية والسلبي والإيجاب وغير ذلك بمعرفة رب العالمين وأسمائه وصفاته وفعاله وأمره ونهيه وما جاءت به رسله وثوابه وعقابه ومن الخدع الإبليسية قبل الجهال إن فهم هذه الأمور منقوف على فهم هذه القضايا العقلية وهذا هو عيد الجهل والحمق وهو بمنزلة قول القائل لا يعرف حدوث الرمانة من لم يعرف عدد حباتها وكيفية تركيبها وطبعها، ولا يعرف حدوث العين من لم يعرف عدد طبقاتها وتشريحها وما فيها من التركيب ولا يعرف حدوث هذا البيت من لم يعرف عدد لبناته وأخشابه وطبائعها ومقاديرها وغير ذلك من الكلام الذي يضحك منه كل عاقل وينادي على جهل قائله وحمقه بل العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله ودينه لا يحتاج إلى شيء من ذلك ولا يتوقف عليه وآيات الله التي دعا عباده إلى النظر فيها دالة عليه بأول النظر ذلالة يشترك فيها كل سليم العقل والحاسة وأما أدلة هؤلاء فخيالات الوهمية وشبه عصرة المدرك بعيدة التحصيل متناقضة الأصول غير مؤدية إلى معرفة الله ورسله والتصديق بها مستلزمة للكفر بالله وجحد ما جاءت به رسله وهذا لا يصدق به إلا من عرف ما عند هؤلاء وعرف ما جاءت به الرسل ووازن بين الأمرين فحينئذ يظهر له التفاوت وأما من قلدهم وأحسن ظنه بهم ولم يعرف حقيقة ما جاءت به الرسل فليس هذا عشه بل هو في أودية هائم حيران ينقاد لكل حيران يغضو من العلم في ثوبين من طمع معلمين بحرمان وخذلان. والطائفة أثانية رأت مقابلة هؤلاء برد كل ما قالوه من حق وباطل وظنوا أن من ضرورة تصديق الرسل رد ما علمه هؤلاء بالعقل الضروري وعلم مقدماته بالحس فنازعوهم فيه وتعرضوا لإبطاله بمقدمات جدلية لا تغني من الحق شيئا وليتهم مع هذه الجناية العظيمة لم يضيفوا ذلك إلى الرسل بل زعموا أن الرسل جاءوا بما يقولون فسأظن أولئك الملاعينة بالرسل وظنوا أنهم هم أعلم وأعرف منهم ومن حسن ظنه منهم بالرسل قال إنهم لم يخف عليهم ما نقوله ولكن خاطبوهم بما تحتملوه عقولهم من الخطاب الجمهوري الدافع للجمهود وأما الحقائق فكتموها عنهم والذي سلطهم على ذلك جحد هؤلاء حقهم ومكابرتهم إياهم على بالا لا تمكن المكابرة عليه مما هو معلوم لهم بالضرورة كمكابرتهم إياهم في كون الأفلاك كورية الشكل والأرض كذلك وأن نور القمر مستفاد من نور الشمس وأن الكسوف القمري عبارة عن المحاء ضوء القمر بتوسط الأرض بينه وبين الشمس من حيث إنه يختبس نوره منها والأرض كرة والسماء محيطة بها من الجوانب فإذا وقع القمر في ظل الأرض انقطع عنه نور الشمس كما قدمنا وكقولهم إن الكسوف الشمسي معناه وقوع جرم القمر بين الناظر وبين الشمس عند اجتماعهم في العقدتين على دقيقة واحدة وكقولهم بتأثير الأسباب المحسوسة في مسبباتها وإثبات القوى والطباع والأفعال والانفعالات مما تقوم عليه الأدلة العقلية والبراهين اليقينية فأخوض هؤلاء معهم في إبطاله فيغريهم ذلك بكفرهم وإلحادهم والوصية لأصحابهم بالتمسك بما هم عليه فإذا قال لهم هؤلاء هذا الذي تذكرونه على خلاف الشرع والمصير إليه كفر وتكذيب بالرسل لم يستريبوا في ذلك أو من ينحق فيه شك ولكنهم يستريبون بالشرع وتنقص مرتبة الرسل من قلوبهم هو الدين وما جاءت به الرسل بهؤلاء من أعظم الضرر وهو كضره بأولئك الملاحدة فهما ضرران عظيمان على الدين ضرر من يطعن فيه وضرر من ينصره بغير طريقه وقد قيل إن العدو العاقل أقل ضررا من الصديق الجاهل فإن الصديق الجاهل يضرك من حيث يقدر أنه ينفعك، والشأن كل شأن أن تجعل العاقل صديقك ولا تجعله عدوك، وتغريه بمحاربة الدين وأهله. فإن قلت قد أضلت في شأن الكسوف وأسبابه، وجئت بما شفيت به من البيان الذي لم يشهد له الشر بالصحة، ولم يشهد له بالبطلان، بل جاء الشرع بما هو أهم منه وأجل فائلة من الأمر عند الكسوفين بما يكون سببا لصلاح الأمة في معاشها ومعادها وأما أسباب الكسوف وحسابه والنظر في ذلك فإنه من العلم الذي لا يضر الجهل به ولا ينفع نفع العلم بما جاءت به الرسل وإن كان لا يخلوع عن منفعه ولذه وهذا هو الفرق بين العلوم التي جاءت بها الرسل وبين علوم هؤلاء فكيف تصنع بالحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يلخصفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك ففزعوا إلى ذكر الله والصلاة فكيف يلائم هذا ما قاله هؤلاء في الكسوف قيل وأي مناقضة بينهما وليس فيه إلا نفي تأثير الكسوف في الموت والحياة على أحد القولين أو نفي تأثر نيرين بموت أحد أو حياته على القول الآخط وليس فيه تعرض لإبطال حساب الكسوف ولا الإخبار بأنه من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله وأمر النبي صلى الله عليه وسلم عنده بما أمر به من العتاقة والصلاة والدعاء والصدقة كأمره بالصنوات عند الفجر والغروب والزوال مع تضمن ذلك دفع موجب بالكسوف الذي جعله الله سبحانه سببا له فشرع النبي صلى الله عليه وسلم للأمة عند نقاد هذا السبب ما هو أنفع لهم وأردى عليهم في دنياهم وأخراهم من اشتغالهم بعلم الهيئة وشأن الكسوف وأسبابه فإن قيل فما تصنعون بالحديث الذي رواه ابن ماجه في سننه والإمام أحمد والنسائي من حديث النعمان بن بشير قال إن كسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فخرج فزعا يجر ثوبة حتى أتى المسجد فلم يزل يصلي حتى انجلت ثم قال إن ناس يزعمون أن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت عظيم من العظماء وليس كذلك إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا تجل الله لشيء من خلقه خاش على قيل قد قال أبو حامد الغزالي هذه الزيادة لم يصح نقلها فيجب تكذيب قائلها وإنما المروي ما ذكرنا يعني الحديث الذي ليست هذه زيارته فيه قال ولو كان صحيحا لكان تاويله اهون من مكابرة أمور قطعية فكم من ظواهر أولت بالأدلة العقلية التي لا تتبين في الوضوح إلى هذا الحد واعظم ما تفرح به الملحدة أن يصرح ناصر الشرع بأن هذا وأمثاله على خلاف الشرع فيسهل عليه طريق إبطال الشرع إن كان شرطه أمثال ذلك وليس الأمر في هذه الزيارة كما قاله أبو حامد فإن إسنادها لا مطعن فيه قال ابن ماجه حدثنا محمد بن المثنى وأحمد بن ثابت وجميل بن الحسن قالوا حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن النعمان بن بشير فذكره وهؤلاء كلهم ثقات حفاظ ولكن لعل هذه اللفظة مدرجة في الحديث من كلام بعض الغواء ولهذا لا توجد في سائر احاديث الكسوف فقد رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم بضعة عشر صحابية عائشة أم المؤمنين وأسماء بنت ابي بكر وعلي بن ابي طالب ووي بن كعب وابو هريره وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله وسمره بن جندب وسمره بن جندب وقبيصه الهلالي وعبد الرحمن بن سامرة رضي الله عنهم فلم يذكر أحد منهم في حديثه هذه اللفظة التي ذكرت في حديث النعمان بن بشير فمن هاهنا نخاف أن تكون أدرجت في الحديث إدراجا وليست من لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن هذا مسلك بديع المأخذ لطيف المنزع يتقبله العقل المستقيم والفطرة السليمة وهو أن كسوف الشمس والقمر يوجب لهما من الخشوع والخضوع بالمحاء نورهما وانقطاعه عن هذا العالم ما يكون فيه ذهاب سلطانهما وبهائهما وذلك يوجب لمحالة لهما من الخشوع والخضوع لرب العالمين وعظمته وجلاله ما يكون سببا لتجلي الرب تبارك وتعالى لهما ولا يستنكر أن يكون تجلي الله سبحانه لهما في وقت معين كما يدل من أهل الموقف عشية عرفة أكما ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا عند مضي نصف الليل فيحدث لهما ذلك التجلي خشوعا آخر ليس هو الكزوف ولم يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا تجلى لهما انكسفا ولكن اللفظة فإذا تجلى الله لشيء من خلقه خشع له ولفظ الإمام أحمد في الحديث إذا بدى الله لشيء من خلقه خشع له فها هنا خشوع اوجبه كسوفهما بذهاب ضوئهما وانمحائه فتجلى الله سبحانه لهما فحدث لهما عند تجليه تعالى خشوع آخر بسبب التجلي كما حدث للجبل إذ تجلى تبارك وتعالى له أنصار دكا وساخ في الأرض وهذا غاية الخشوع لكن الرب تبارك وتعالى ثبتهما لتجليه عنايه بخلقه لانتظام مصالحهم بهما ولو شاء سبحانه لثبت الجبل لتجليه كما ثبتهما ولكن أخر كريمه موسى أن الجبل العظيم لم يطيق الثبات لتجليه له فكيف تطيق أنت الثبات للرؤية التي سألتها فصل وأما استدلاله بحديث من سعود عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر القدر فامسكوا وإذا ذكر أصحاب فامسكوا وإذا ذكر النجوم فامسكوا فهذا الحديث لو ثبت لكان حجة عليه لا له إذ لو كان علم الأحكام النجومية حقا لا باطنا لم ينهى عنه نبي صلى الله عليه وسلم ولا أمر بالإمساك عنه فإنه لا ينهى عن الكلام في الحق بل هذا يدل على أن الخائض فيه خائض فيما لا علم له به وأنه لا ينبغي له أن يخوض فيه ويقول على الله ما لا يعلم فإن في هذا الحديث ما يدل على صحة علم أحكام النجوم؟ وأما حديثناه عن السفر والقامر في العقرب فصحيح من كلام المنجمين وأما رسول رب العالمين فمن نسب إليه هذا الحديث وأمثاله فإنه من أبعد الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعما جاء به علما وعملا بل ليس عنده من الرسول إلا اسمه وهل يسوغ لمنتسب إلى الإسلام أن يظن برسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هذا الحديث وأمثاله ولكن إذا بعد الإنسان عن نور النبوة واشتدت غربته عما جاء به الرسول جوز عقله مثل هذا كما يجوز عقل المشرك أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو حسن أحدكم ظنه بحجر النفع وهذا ونحوه من كلام عباد الأصنام الذين حسنوا ظنهم بالأحجار فساقهم حسن ظنهم إلى دار البوار واما الرواية عن علي رضي الله عنه أنه نهى عن السفر والقمر في العقرب فمن الكاذب على علي رضي الله عنه... والمشهور عنه خلاف ذلك وعكسه... وأنه لما أراد الخروج لحرب الخوارج اعترضه منجم... فقال يا أمر المؤمنين لا تخرج... فقال لأي شيء... قال إن القمر في العقرب... فإن خرجت أصبت وهزم عسكرك... فقال علي رضي الله عنه... ما كان الرسول الله صلى الله عليه وسلم... ولا لأبي بكر ولا لعمر منجم... بل أخرج ثقة بالله وتوكلا على الله... وتكذيبا لقولك فما سافر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرة أبرك منها قتل الخواجج وكف المسلمين شطهم ورجع مؤيدا منصورا فائزا ببشارة النبي صلى الله عليه وسلم لمن قتلهم حيث يقول شر لا تحداديم السماء خير قتيل من قتلوه خير قتيل من قتلوه وفي لفظ طوبى لمن قتلهم وفي لفظ تقتلهم أولى الطائفتين بالحق. وفي لفظ لئن ادركتهم لاقتلنهم قتل عاد فقال علي لاصحابه لولا ان تبطروا لحدثتكم بما لكم عند الله في قتلهم فكان هذا الظفر ببركه خلاف ذلك المنجم وتكذيبه والثقه بالله رب النجوم والاعتماد عليه وهذه سنه الله في من لم يلتفت الى النجوم ولا بنى عليها حركاته وسكناته واسفاره واقامته كما أن سنته نكبة من بنى عليها وكان منقادا لأربابها عاملا بما يحكمون له به وفي التجارب من هذا ما يكفي اللبيب المؤمن والله الموافق فصل والذي أوجب للمنجمين كراهيه السفر والقمر في العقرب أنهم قالوا السفر أمر يراد لخير من الخيرات فإذا كان الوصول إلى ذلك الأمر أسرع كان أجود فينبغي على هذا أن يكون القمر في برج المنقلب والعقرب برج ثابت والثوابت عندهم تدل على الأمور البطيئة قالوا وأيضا البرج المريخ والمريخ عندهم نحس اكبر والنحس ينحس الحضوض على أصحابها فينبغي أن يكون القمر في برج سعد لأن السعد ينفع والنحس يضر وأيضا فإن هذا البرج هو برج هبوط القمر وإذا كان الكوكب في هبوطه لا يلتأم للصاحبه ما يريده ويقصده بل يكون وبالا عليه لأن الكوكب الهابط عندهم كان المنكس وأيضا فإن القمر عندهم رب تاسع العقرب وإذا كان رب التاسع منحوسا فالسفر مكروه لأن التاسع منسوب إلى السفر وبالجملة فإن العقرب عندهم شر البروج وللقمر على الإطلاق قالوا فلذلك ينبغي الحذر من السفر والقمر في العقرب قالوا فمن كره السفر إذاك فإنما يكرهه بعلمه وعقله وأمر المؤمنين علي بن أبي طالب اعقل أهل الأرض في زمانه واعلمهم فهو اولى بكراهته وليس ذلك مخصوصا عندهم بالسفر وحده بل يكرهون جميع الابتداءات والاختيارات والقمر في العقرب ولما كان القمر أسرع الكواكب حركة فهو أولى أن يكون دليلا على الأمور المنقلبة والسفر أمر منقلب والعقرب فبرج ثابت غير منقلب والتجربة والواقع من أكبر شاهد على تكذيبهم في هذا الحكم فكم ممن سافر وتزوج وابتدا واختار والقمر في العقرب وتم له مراده على أكمل ما كان يؤمله ولا يزال الناس ينشئون الأسفار والابتداءات والاختيارات في كل وقت والقمر في العقرب وغيره. ويحمدون عواقب أسفارهم كما أنشأ أمير المؤمنين علي رضي الله عنه سفر جهاده للخوارج والقمر في العقرب وأنشأ المعتصم سفر فتح عمورية وجهاد أعداء الله والقمر في العقرب وقد أجمع الكذابون أنه ان خرج كسر عسكره وقتل أسر فبين الله للمسلمين كذبهم بذلك الفتح الجليل ولو استقصينا أمثال هذه الوقائع لطال الأمر جدا ومن أرد أن يعلم كذبهم قطعا فليبتذئ سفرا أو اختيارا أو بناء أو غيره القمر في العقرب وليتوكل على الله وليسافر فإنه يرى ما يغبطه ويسره ومن أبين الكذب والبهت الكذب على الحس والواقع وهذا الذي كرهوه وحذروا منه لو كان الواقع شاهدا به لكان الناس لا يختارون ولا يسافرون ولا يبتدئون شيئا البتة والقمر في العقرب وكان علمهم بهذا وتزريبتهم له معلوما بالضرورة فكيف والأمر بالعكس وأيضا فيقال لهم قد يكون القمر في العقرب ويجمعه السعود وهما المشتري والزهرة مثلا ويكون رب بيت السفر وبيت الطالع وبيت السفر أيضا سعودات فهل لقلتم إن السفر حينئذ يكون صالحا لاجتماع هذه السعودات في البرج المنقلب واجتماعها يكسبها قوة بل قال فضلاؤكم لا يكون القمر في العقرب مسعودا وان جامع السعود بل قالوا إن السعود أيضا تنتحس فيه فإذا حل السعود العقرب انتحست فيه ولذلك قلتم إن الشمس إذا حلت فيه انتحست أيضا وضعفت جدا وإن كان معه السعدان أعني المشتري والزهرة فلو قلب عليكم هذا الاستدلال وقيل إذا حلت السعود في هذا البرج قويه فعلها وتضافر بعضها مع بعض فقوي السعد باجتماعهما ولم يقوى البرج على إنحاسها وقوة زحل والمريخ النحسين على هذا البرج لا تستلزم إنحاس هذا السعود بل لو قال القائل إن سعادتها تؤثر في نحسها كان من جنس قولكم ومن هنا قال أبو نصر الفاربي وعلم أنك لو قلبت أوضاع المناجمين فجعلت السعد نحسا والنحس سعدا والحار باردا وعكسه ثم حكمت